بسم الله الرحمن الرحيم العاديات ضبحا فالترياق قد ففا صبحا فاصبح نبيه نقيا فوسق نبيه جمعا ان الهم سانا عقبيه لكمده على ذلك شهيد وانهم لحب خير الشهيد